الحمد لله رب العالمين واشهد أن لا إله إلا الله ريو الصالحين أشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه من تبع هداه إلى يوم الدين ثم أما بعد فكثيرا ما يأتي بعض إخواننا بنفسي أو بواسطة ويقول الحمد لله مبشرك لقد أتممت حفظ كتاب الله عز وجل وكنت به مشتغلا كما قد علمنا. ويتوالي الأيام ويأتي آخر ويقول الحمد لله يعني قد تم هذا الأمر فماذا أفعل بعد ذلك أو بماذا تنصح؟ وقد يسأل الأخ ماذا فعلت هل انتهيت؟ فيقول الحمد لله بقي لي جزء بقي لي جزء ثم يقول الحمد لله يعني تم الأمر. ومر الزمن يعني, يعني, يعني يحتوينا جميعا. وكلنا قد مرت عليه الازمنه الماضية وأخذت من عمره ما أخذت فهذا مما يسر به الإنسان أن يجد يعني هذا السبق وهذا التنافس وهذا التميز وهذا الصعود ولا شك أن هذا من الصعود والترقي ومن القرب إلى الله سبحانه وتعالى الاشتغال بكتابه وحفظ القرآن ونحو ذلك هذا مما يصر ومما لا يصر ويؤذي ويؤلم أن تكون نفس الأثبات نفس الوعاء ونفس الزمان و... وأن تكون يعني واحدا من هؤلاء الذين لا يزيده مر الزمان إلا تراجعا كان يحفظ عشرا والآن يحفظ عشرا هذا تراجع، أو ربما الآن لا يضبطها كما كان يضبطها منذ يعني زمن وربما أطال لسانه في الشكوى والكلام و... و... ولا جدوى لهذا يعني هذه دعوة متجددة إلى أن يكون لك شأن الخاص مع كتاب الله عز وجل الابتداء وهذه أول مراتب الأمر وأول منازل الطريق وأول درجات السلم الدرجة الأولى أن تتم حفظه ثم وراء ذلك وأمامك يعني وظائف وأعمال وهمم ومعالي وأمور كبار فإذا كنت في الدرجة الأولى من السلم تنازع نفسا عصية فكيف بما وراء ذلك فإذا وفقت إلى هذه الدرجة الأولى فتظن أن هذه نهاية وإنما هذه بداية وراءك بعد ذلك يعني القيام بحق هذا القرآن علما وعملا وحالا ودعوة وسلوكا وأخلاقا وتأدبا وراءك شأن كبير وسفرا طويل والمعول على فضل الله عز وجل والذي ينبغي أن يحرص كل إنسان على تتبع ما يستطيع وبذل المجهود بقدر ما يقدر على التقرب إلى الله عز وجل بهذا القرآن أقول هذا وأنا أعرف أن بعض إخواننا حريص وجاد وأن بعض إخواننا لا هو حريص ولا هو جاد هذه فاتورة كما يقولون أنت الذي تقبضها وأنت الذي تدفعها أن يدفع أحد عنك يعني فاتورتك ولن يقبضها عنك أيضا إذا جاءك يعني باسمك مبلغ من المال ما يرصي أحد أن يقبضه هو لك أنت الذي تقبضه أو جاء عليك فما أحد يسفعه إلا أنت وهذا نعرفه لأنه مال وأعظم ما يتمول في هذه الدنيا الحسنات و أقبح ما يتمول السيئات فما جاء من خير وشرف لك فهو لك، لا يأخذه أحد غيرك، وما جاء من خلاف ذلك فأنت أيضاً يعني لك الغن وعليك الغرم، فانظر لنفسك. لا حول ولا قوة إلا بالله. قال المصنف رحمه الله تعالى في الفصل الثالث الذي يبحث فيه أسباب ظاهرة التطاول على العلماء وقد مر معنا من هذه الأسباب ثلاثة أسباب تشيخ الصحف وافتقاد القدوة وهذا سبب متقدم، استعجال التصدر قبل تحصيل الحد الأدنى من العلم الشرعي بحجة الدعوة يعني الانشغال بالدعوة بالدعوة عن العلم وهذا سبب آخر تقدم التعالم وتصدر الأحداث وهذا أيضا تقدم ونصحنا قبل ذلك بقراءة كتاب التعالم للشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد حفظه الله تعالى وهو يعني مهم في هذا الباب رابع الأسباب قال المصنف وحفظه الله تعالى السبب الرابع الاغترار بكلام العلماء بعضهم في بعض فيحاول بعضهم اعتبار ذلك موضع أسوة وقدوة غافلا عن القاعدة الجليلة التي أصلها العلماء في ذلك وهي أن كلام الأقران في بعضهم البعض يطوى ولا يحكى إما لأنه ناشئ عن اجتهاد أو تأويل وإما لأنه ناشئ عن تنافس ومعاصرة ومناثرة مذهبية مما لا يكاد يسلم منه بشر وما ينقل من ذلك إما لا يصح عنهم وإما يصح فيجب أن نغضى الطرف عنه ونحمله على ما أمكن أو ونحمله ما أمكن على أحسن الوجوه وإلا فيجب طيه وكتمانه والاشتغال بالاستغفار لهم كما رغبنا القرآن الكريم في ذلك هذا كلام جيد وهو أن طالب العلم والسالك إلى الله سبحانه وتعالى مهما خالط أو لقي أهل العلم والفضل وسمع منهم وعاشرهم فإنه مطالب بشيئين وليس بشيئين واحد أن يأخذ ما حسن وأن يترك ما ليس كذلك لأنه لا يخالط معصومين وإنما يخالط بشرا والبشر هو البشر مهما ارتقى في درجته إلا أن الله سبحانه وتعالى أبى إلا أن يجعل يعني العصمة لأنبيائه والمصطفين من خلقه هؤلاء أهل الوحي من أنبياء الله تعالى ورسله وما سوى ذلك فإنه لابد لمكان البشرية ولعدم العصمة أن تصدر منه هنات وأشياء فأنت مطالب إذا خلطت أهل العلم أن تميز بين ما يحسن وعامة بضاعتهم حسنة وغالبها كذلك وبين الزلة في قول أو فعل أو مسلك أو ظن أو نحو ذلك مما يصدر منه بشر فتجتنب هذا أما أن تأخذ كله درمته، فإن هذا لا يليق، ولهذا ما يفعله بعض من طال لسانه في أهل العلم، ويعني سأدبه في ذلك، ويحتج لذلك أن فلانا قال كذا عن فلان، أو بأن فلانا يعني شن على فلان في كذا، ونحن نفعل كما فعله، ألم يقول فلان في فلان كذا؟ هذا الكلام غير صحيح، وهذا المسلك مسلك الوعر لماذا؟ لأن العلماء تكلموا في هذه المسألة على مدار العصور وذكروا أنه يحذر الطالب من أخذ كلام الأقران بعضهم في بعض لأن المعصرة حجاب كما يقولون المعصرة حجاب يعني يمنع كمال فضل الإنسان ولهذا ما ظهر فضله من ظهر فضله غالبا إلا بعد طي الزمان وظهور يعني حقيقة علمه وفضله وغياب منافسيه لأنه مات والذي مات يعني لا يجد منافسه إنما تكون منافسه في الحياة هذا معنى المعاصره حجاب بل عامه من ذاع فضله وانتشر يعني علمه وتواتر يعني فضله وشرفه ونحو ذلك إنما كان هذا بعد وفاته وربما كان في حياته على العكس تماما ومن أبرز ذلك ما ترى في شأن شيخ الإسلام من رحمه الله إذا أطلقت شيخ الإسلام فإن هذا لا يكد يتناطعه فينا عزان أنه من تيمية رحمه الله والرجل مات مسجونا مسجونا يعني على أنه مبتدع والحاكم أمر بسجنه وبتنحيته وب منعه من الفتوى ومنعه من التصدر ومنعه من التدريس للناس وذلك بعد أن اجتهد عامة أهل عصره على حس الحاكم على ذلك وقالوا زنديق وقالوا يعني مخالف للأئمة وقالوا ما قالوا إلى أن مات الرجل في, هذا في هذه الظون ثم ماذا؟ ثم لما مات. مات فلما مات الرجل خفت حدة النقد وقصفت حتى التعصب وبدأ الانصاف شيئا فشيئا ولما ذهب هذا العصر وجاء عصر عص آخر ونظر في أقواله وفي علمه وفي رسوخه وفي يعني ديانته وفي مواقفه إذا بالأمر يتغير ويصبح شيخ الإسلام ابن تيمية الذي لا يعني لا يملك ولا يسعه هذا الذي يعني يتكلم في باب من أبواب العلم في أي فن وتحت أي منهج إلا أن يتمسح بكلام ابن تيمية حتى نترى في زماننا الصوفياء يحاولون أن يأخذوا سطرا ويقولون وقد قال شيخ الإسلام ويسمونه شيخ الإسلام كذا وكذا يحتجون المناهج بكلام شيخ الإسلام والأشعر يقولون وقال شيخ الإسلام والمعتزر يقول وقال شيخ الإسلام والأي حد يقول وقال لأنه شيخ الإسلام حقا نعم فلو قرنت بين وضعه بعد وفاته بيعني عقود أو بقرون وبين يعني حاله الذي كان يشن عليه عرفت هذا الأمر وأن كثيراً ممن تكلموا فيه كانت يعني المعافرة حجاباً بينهم وبين فضل الرجل وهذا يعني من طبيعة الإنسان الإنسان يستكسر على ولهذا الذين كانوا يفعلون هذا كانوا يمدحون في في أقوام قبله ربما كانوا أقل منه كثيرا في العلم لكنه لم يعافروا هذا أنت ترى كثير من هؤلاء يقول وقال الشيخ فلان فإذا انتبه في ترجمته ان الشيخ فلان هذا مات ماته عنده 40 سنة مات عنده 35 سنة لكنه يقول ما ينزع في هذا لكن يأتي إلى رجل يعني قريب منه ومعاصر له وربما زاد عن هذا السن وتأخذ به النفاسة والحسد يقول عنده 50 سنة وأنا 55 وبالتالي يبدأ ربما لا يتحمل مع أنك تقول وقال النووي وأنه كله على بعضه 45 سنة وقال في صاحب معارج القبول كله على بعضه 37 سنة ومعاذ رضي الله عنه الذي يحشر قبل العلماء برتوة 36 سنة وكثير الشيخ الحافظ الحافظ التهانوي الذي له شيء وثلاثون أيضا وكثير من أهل العلم لا ينزع أحد في هذا لأنهم ماتوا لكن تعال على واحد يعني قليل عمره وسنه في زمانه وبين قومه تجد يعني نوازع النفوس وتجد من ذلك الكثير على كل حال وما ذكر من قول العلماء بعضهم في بعض فإما أن يكون أصل الاجتهاد والتأول ولو كان خطأ لكن يعذر فحبه بالاجتهاد ظن أن هذا كلام خطأ فقصد التشنيع على الخطأ وليس على العالم الذي شن عليه وهذا على كل حال يعني خطا لكنه نسى عن الإجهاد والله يغفر للجميع أو لأنه ناش عن المنافسة والمعافرة وربما يعني اختلاف المذاهب والمشارب ونحو ذلك وهذا أقصره على كل حال لكن إذا يعني صدر هذا فمن انتسب العلم فإن بغي أن يسكت عن هذا ويطوى كما قالوا ولا يعني لا نحن نتأسى به ولا نحن في نفس الوقت نشنه على من قاله حتى لا نسلك مسلكه يعني نقول فلان تكلم في فلان وفلان هذا اللي تكلم أخطأ وهو كذا وكذا وكذا طب لماذا نخطو نحن نسلك نفس المسلك وإنما نسكت ونقول يعني هذه يعني أمور مما تطوى والكريم في معدنه وأصله عموما في العلم وفي غير العلم والذي يعني يسكت عن الهنات وينشر الحسنات وهذا الذي يعني نحبه وهذا الذي يفعله الله عز وجل معك الله تعالى يعني يذكر أو فالله سبحانه وتعالى يسطر القبيح ويظهر الحسن من شأنك ولولا هذا لما أطاق بعضنا معشرة بعض كلنا والحمد لله نسبح بفضل الله عز وجل الذي يسطر القبيح ويظهر الحسن حتى أنا كتعذب وتستحي من نفسك تقول سبحان الله الناس تعاملني كما لو كنت يعني شيئا والحمد لله يعني قد ستر عنهم يعني غدراتي وفجراتي هذا فضل عز وجل عليك وكلنا هذا الرجل الله تعالى يسطر القبيح ويظهر الحسن وأنت تفرح بهذا وتحبه فتخلق بهذا الخلق ما رأيت من حسن فتكلم فيه ولا تكن كالزباب الذي لا يقع إلا على النجاسات وتضيق نفسه إن لم يجد نجاسه حتى أنه إن لم يجد يعني ربما قاء ما في بطنه ووقع عليه مرة أخرى يعني هذه أوصاف قبيحة نكدة لا تكن كذاك قال وقد كان الخليفة العباسي أبو العباس السفاح إذا علم بين اثنين تعاديا لم يقبل شهادة ذا على ذا ويقول العداوة تزيل العدالة تخيل هذا استفاح فما بالك أنت يعني هذا الخليفة السفاح الذي قيل له استفاح من كثرة ما كان يعني يستح من الدماء لكن كان منضبطا في هذه المسألة على هذا النحو فإذا أتاه اثنان وتعادية فإنه لا يقبل وهذا من انصافي في هذه المسألة ويقول العداوة تزيل العدالة وهذا ظاهر إذا كان في قلبك شيء لأحد فإن يعني لا تملك نفسك أن تكون يعني عدلا معه لا لأن القلب يتقلب ويتأثر ولهذا فكان يعني لا يأخذ كلام بعضهم في بعض وقال الحافظ الزهبي رحمه الله كلام الأقران بعضهم في بعض لا يعبأ به هذه قاعدة وتوردها العلماء بعد الزهبي من قوله رحمه الله كلام الأقران بعضهم في بعض لا يعبأ به لا سيما إذا لاح لك أنه لعداوة أو لمذهب أو لحسب ما ينجو منه إلا من عصم الله وما علمت أن عصرا من الأعصار سلم أهله من ذلك سوى الأنبياء والصديقين ولو شئت لسرت من ذلك كراريس يعني من أخبار عامة الأقوام في ذلك وهذا صحيح نعم هو ليس على إطلاقه بمعنى أننا ليس معنى هذا أن نقبل كلام قرين في قرين أبدا وإلا لو أغلق باب الجرح والتعديل وكثير مما ذكر في الجرح والتعديل كان بين الأقرى وكان ابن معين يتكلم في أقرانه وقومه وكان علي بن المديني كذلك وكان البخاري والإمام أحمد وغيرهم لكن المقصود أن هؤلاء كانت لهم ضوابط لا يعني يخرجون عنها وعرفت ديانتهم واستفادت يعني أخلاقهم وإنصافهم ونحو ذلك وانتف التهمة فيما يقولون فلم يكن يجرح أحد لأجل سبب من الأسباب المعروفة التي قد تقدح فيه كما ذكر الزهبي هنا يعني إذا لاحلك أنه لعداوة يعني شخصية لما عرف بينهما من إشكالات أو نحو ذلك أو لمذهب لأنه كان بينه وبينه يعني اختلاف في المذهب يعني سواء مذهب في المذهب الفقية الذي درس عليه وكان بينهم أشياء أو الاعتقادية أو غير ذلك من المذاهب وظهر من الكلام أن هذا نفاس وحقد ونحو ذلك أو لحسد يعني إذا سلمت هذه الأسباب فلا بأس من قبول كلام في بعض الانفضاع إذا كان منضبطا بأصول وأسباب ولم يعني يرى عليه أثر التهمة فالكلام ليس على إطلاق لكن هو على الغالب على كل حال ولهذا يصح إطلاق هذه القاعدة وتضبط بضوابطها قال ما ينجو منه إلا من عصم الله وما علمت أن عصر من الأعصار سلم أهله من ذلك سوى الأنبياء فلم يستثني حتى الصحابة رضي الله عنهم مع شرفهم وكمالهم وأننا مؤمنون أن نسكت عما بدر منهم وأن هذا وأننا ندين أن هذا كان فيهم قليلا قليلا ولا يكاد يعني يعرف في زمانهم لشرفه إلا أنه لعدم العصمتي قد يتصور أشياء من ذلك فإذا كان هذا لا يسمى منه أحد إلا المعصوم وهم الأنبياء صلى الله عليه وعلى نبينا فمثل هذا ينبغي أن يحذر وقال الإمام أحمد رحمه الله كل رجل ثبتت عدالته لم يقبل فيه تجيح أحد حتى يتبين ذلك عليه بأمر لا يحتمل غير جرحه وهذه المسألة إشارة إلى نقطة مهمة وهي أن من استفاضت عدالته اشتهر في الناس فضله فهذا له منزلة خاصة بحيث لا يليق من احد ان يتكلم فيه الا على وجه لا يحتمل غير التجريح ومن هؤلاء الامة الاربع وغيره من استفاد فضله فلا يقال يعني ما قول العلماء في فلان انما يقال هذا في شخص غير معروف يعني رجل انت سمعت عن اسمه من اهل العلم ولا تعرفه ولا يعرفه عامة الناس الا المشتغلون بالعلم فقال ما القول في حسين وما القول في علي بن زيد وما القول في فلان وفي اسماء لا نعرفها فهو قال ما هذا قال فيه فلان ضعيف وهذا يعني قال فيه فلان مقبول وهذا وسقه فلان هؤلاء يشتغل بهم على هذا النحو لكن ما يقال ما القول في مالك رحمه الله فيسمع الرجل يقول والله الإمام مالك قال فيه فلان كذا وكذا وكذا هذا كلام غير هؤلاء يعني أئمة ولهذا كان بعضهم إذا سئل عن بعض كان يقول أنا أسأل عن مالك أنا أسأل عن مالك مالك يسأل عن الناس يعني يقول مثل مالك لا يسأل عنه إنما هو يسأل عن الناس أما أنك تسأل عنه وتقول ما قولك فلان هذا عيب هذا لا يريق كل من اشتهرت يعني عدالته واستفاضت هذه أعلى درجات التوصيف هذا لا يتطلب له ولهذا الذي يأتي بعده 14 قرنا ويزيد ويتحدث عن أبي حنيفة إن كان ثقة أو غير ثقة وإن كان يعني سنيا أو كان بدعيا وإن كان يعني صاحب حق أو كان إمام ضلالا هذا يعني أضل من حمار أهله إن كان الأهل حمار نعم لا يتكلم في أمثال أبي حنيفة ومالك وأحمد ونحوزل. طيب وما وجد في بعض الكتب من بعض الكلام في هذا هذا ينبغي أن ينزل هذه المنزلة وإلا فالأمة لا تجتمع على ضلاله. أين كانت الأمة بهذه القرون كلها وما زال عامة أهل الدنيا من المسلمين يلتزمون أقوال أبي حنيفة و يعني يقدمونها ويتمذهبون على ويدرسون على أصوله ونحو أين الله سبحانه وتعالى الذي مكن لمثل هذا وهو الذي يحمي دينه وشرعه ويغضب ل يعني انتهاك حرماته ونحو ذلك هذا يعني كلام من أبطل الباطل وأمحل المحاد أن يتصور مثل هذا ولا يقال لها لخفق في أبي حنيف ولا فالإمام مالك كذا والإمام فإن أحدا قد تسوي له نفسه فإننا نقول مثل ما قيل في أبي حنيف قيل أيضا في مالك اسمع كلام ابن أبي زيد في مالك واسمع كلام محمد بن إسحاق في مالك ترى مالكا آخر غير المالك الذي أو غير مالك الذي نعرفه فلماذا لا تؤذى بكلام ولا في مالك وتكون أنظر مالك ألا تسمع قول فلان في مالك وقول فلان في مالك لكن هذا كله طواه التاريخ لأن هذا يعني من الأمور التي تطوى ويبقى فضل مالك هو مالك رحمه الله كما أن أبا حنيفة هو أبو حنيفة ولو يعني تكلم فيه من تكلم وقال التبري رحمه الله لو كان كل من الدعي عليه مذهب من المذاهب الرديئة ثبت عليه ما الدعي به وسقطت عدالته وبطلت شهادته بذلك لزم ترك اكثر محدثي الامصار لانه ما منهم الا وقد نسبه قوم الى ما يرغب به عنه يعني لو كلما قال احد على احد شيئا ما بقي لنا احد ولا سلم لنا احد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا صحيح وقال عمر بن عبد البر رحمه الله والصحيح في هذا الباب أن من صحت عدالته وثبتت في العلم أمانته وبانت ثقته وعنايته بالعلم لم يلتفت فيه إلى قول أحد إلا أن يأتي في جرحته ببينة عادلة تصح بها جرحته على طريق الشهادات والعمل فيها من المشاهدة والمعاينة لذلك بما يوجب قوله من جهة الفقه والنظر يعني يأتي بأدلة لا تحتمل وليس لها يعني ما يعارضها وليس لها يعني ما يلتمث من تأويل أو نحو ذلك فالمسألة في هذه الحال وتنهض لمعارضة ما هو يعني على العكس من ذلك من شأنه وحينئذ لا حيلة في رده ويعني التوقف عن قبول قوله ونحو ذلك وهذا وقع في من عرف تضعيفه أو التهمة أو نحو ذلك لكن لم يقع هذا ولا يتصور في الكبار الذين استفادت عدالتهم وبانت ثقتهم وقال الإمام تاج الدين السوقي رحمه الله فكثيرا ما رأيت من يسمع لفظة فيثمها على غير وجهها فيغير على الكتاب والمؤلف ومن عاشره واستنى بسنته مع أن المؤلف لم يرد ذلك الوجه الذي وصل إليه هذا الرجل انتبه لهذا فإن هذه هي الآفة التي تحدث كثيرا ما رأيته من يسمع لفظه فيفهمها على غير وجهه فيغير على الكتاب يعمل إغارة حرب وإسلامها كما لو كانت نعم يغير ليس على الكتاب فقط الكتاب والمؤلف ومن شرعه حتى أن الناس يمتحنون في هذا الرجل فألقك في الطريق تعرف أبو حنيفة ما قالوا في أبي حنيفة فإذا كنت قولا حسنا فعليس لعنه الله والملائكه والناس اجمعين ولا يقبل منك صرف ولا عدل الى يوم القيامه في ديانة هؤلاء الحمد لله أن هذا ليس في دين الله عز وجل بمجرد يعني قلت أبو حنيفة حنيفة؟ أبو حنيفة لأ. أنت تقول حنيفة؟ لا الله خلاص يعني فكا وخاتما عليك بهذا الخاتم فلا يعني يفتح لك قلب من هذه القلوب والحمد لله أننا نسنا بحاجة إلى يعني هذه القلوب أن تفتح أو لا تفتح نعم ومن عشره واستنى بسنته يقول مع أن المؤلف يورد ذلك الوجه الذي وصل إليه هذا الرجل فإذا كان رجل ثقة ومشودا له بالإيمان والاستقامة فلا ينبغي أن يحمل كلامه وألفاظ كتاباته على غير ما تعود منه إن هذا ليس من أنصاف وهذه أفد كثير من هؤلاء المتشنجين يأتي إلى الرجل في كتاب طويل قد يكون تفسير كامل للقرآن وقد يكون يعني كتاب كامل في فقه أو حديث أو نحو ذلك ويتلمس عصرته في كلمة أو موضع أو سطر أو سطرين وقع فيه يعني بعض الخلل ربما في السبك أو بعض الاضطراب في العبارة أو بعض التردد في فهم المعنى فيمسك هذا السطر ويصوره ويكبره وينسخ منه نسخا ويكتب عليه تعليقات ويوزعها ويضع لها عنوانا لطيفا كما ذكرنا بعض العناوين قبل ذلك ويحتسب لله عز وجل أن ينسخ ويوصل الرسائل على المحمول وغيره وانشر تؤجر, نعم تؤجر في سب فلان وفي بيان فلان وانتصر للدين ونحونا ولو أنه نظر لوجد لو نفس هذا المعنى متوارد في كلامه على أصرح ما يكون بل لوجد لو ان أن الرجل نفسه يقول ونحن نبرأ ممن يقول كذا وكذا ونبرأ ممن يفعل كذا وكذا فلو يعجبه يمر على هذا فلا يعجبه ويأتي إلى موطن الزغل والزلل فيعجبه وتجد يفرح بهذا مع أن الأصل المسلم لا يفرح بذلة المسلم حتى لو كان يعني سيحذر منه لابد أن هذا علامة الصادق من غير الصادق يرى في نفسه كراهية ذلك ولولا أن هذا أجل الاضطرار ونصح الدين فله يحزن إذا زل مسلم لكن الثاني هذا المتبع يقابلك ويضحك يقول او معلم بما قال فلان كما لو كان نصفا ما قال فلان ان فلان يقول بقول الجهمية ان فلان يقول بخلق القرآن فلانا يقول بخلق القرآن فرحا ليه فرحا ليه لانه هو اصلا يتلمس العسرات لكن الناصح يقول غفر الله لفلان لي ليتهما كتب هذا الكتاب وترى منه الاسى والحزن وهو ينبه اضطرارا وينبه في الموطن الذي يليق فيه التنبيه ولا يكسر من هذا ولا يعني يدين به ظاهر بين الرجلين في قسمات الوجوه وفي طريقة التعبير وفي الحزن والأسى الذي يلحق الصادق من خطأ يصيب أي مسلم وبين الفرح والشماتة التي تلحق أمثال هؤلاء من أي يعني آفة تبدر لأي مسلم حتى طردو هذا العمل وأجروه حتى مع الكبار. حتى صار أحدهم يتلمس العشرات لشيوك الإسلام الكبار المشهورين وينشرها وليس لهم إلا ذلك هذا يعني من أقبح ما يتصور وهذا من أعجب وأشد ويكون الاستدراج الذي يخشى على هؤلاء منهم تعوذ بالله من ذلك قال فإذا كان رجل ثقة ومشهودا له بالإيمان والاستقامة ينبغي أن يحمل كلامه وألفاظ كتاباته على غير ما تعود منه ومن أمثاله بل ينبغي التأويل الصالح وحسن الظن الواجب به وبأمثاله وهذا نتعلمه من مواقف السلف من مواقف الصحابة رضي الله عنهم. ونحو ذلك وما ورد في الأحاديث مما قد يظهر في بعض سنة الحديث أن رجلا قال كذا أو فعل كذا أو قيل فيه كذا فتجد شرح الحديث من أهل السنة يلتمسون أحسن المخارج ويقول لعله قال كذا وقصد به كذا وهذا القصد وارد فيحمل الكلام على أحسن ما يقال ويتجنب به أسوأ ما يقال ومهما استطعنا إلى ذلك سبيلا فعلنا سواء مع الصحابة وهذا واجب وهذا الأصل أو مع غيرهم ممن عرف يعني بيانته واستقامت طريقته لا ينبغي أن يحمل إلا على أحسن المحال لأن هذا الذي نشره الله عز وجل له ووضعه له في قلوب المؤمنين بخلاف من دعا إلى البدعة وكان مغموفا في دينه فهؤلاء يعني ما الله قلوب المؤمنين بنفور منهم وكراهيتهم واشتهرت يعني بدعةهم وااا ظهرت يعني أمارات الخيانة في كلام هؤلاء لهم شأن آخر. وقال أيضا رحمه الله: ينبغي لك أيها المسترشد أن تسلك سبيل الأدب مع الأئمة الماضين، ولا تنظر إلى كلام بعضين في بعض إلا إذا أتى ببرهان واضح. ثم إن قدرت على التأويل وتحسين الظن فدونك. على دونك هذا الباب هو فهو الواجب عليه أن تحسن الظن وأن تتأول الكلام على أحسن محمله وإلا طب إذا الكلام ليس له محمل كلام يعني ظاهر البطلان وتأتي به يمينا أو شمالا ليس له تأويل حق ماذا تفعل قال وإلا فضد صفحة عما جرى بينه يعني احذف هذا الكلام من نفسك وقلبك واجعله كأنه لم يكن فإنك لم تخلق لهذا يعني وما عليك أن تسقط من قال لك أنك القاضي الذي لابد أن يرحت هذه المسألة أسقط يا أخي أسعك أن تسقط فإنك لم تخلق لهذا فاشتغل بما يعنيك ودع ما لا يعنيك ولا يزال طالب العلم عندي نبيلا حتى يخوض فيما جرى بين السلف الماضين ويقضي لبعضهم على بعض لا يزال طالب العلم عندي يقول السوقي نبيلا حتى يخوض يعني فإذا خاض بين الاولين وتكلم وقضى لبعضهم على بعض وقال فلان كان فعلا كذا وأنا مع فلان في قوله على فلان وتشنيه على فلان هذا انقطع عنه النبل ويعني بنبل الاستهان وكان اولى لا يفعل فإياك ثم إياه أن تصغي إلى ما اتفق بين أبي حنيفة وسفيان الثوري هو طبعا ما يعني هذا الكلام ويأتون بكل كلام الثوري رحمه الله في أبي حنيفة مع أن الثوري كلاما حسنا جدا في أبي حنيفة يعني هم يحزنون منه ما؟ لماذا يقول الثوري هذا كيف يسمي الثوري على أبي حنيفة سبحان الله أثر أمامكم لماذا هذا الأثر تكتبونه ولا تنشونه فإذا قال الثوري في أثر آخر أبو حنيفة أيشن هذا الرجل؟ ويقول شوف, شوف الثوري ماذا يقول ابو حنيفة لو كان يعني أبو حنيفة قد تزوج أم أحدهم وغفضها من أبيه والقضية بينهم يعني في المحاكم يعني ما تزال ما تدري لماذا سبحان الله العظيم ما الذي فعله أبو حنيفة رحمه الله يعني حتى رمي بهؤلاء لا. إياك أن تصغي السبك الآن يصغل لك بعض ما عرف واشتهر في بعض العصور من الكبار من أهل العلم ويقول هذا كله يطوأ وإياك أن تقف عنده فإياك ثم إياك أن تصغي إلى ما اتفق بين أبي حنيفة وسفيان الثوري أو بين مالك وابن أبي زئف أو بين أحمد بن صالح والنسائي أو بين أحمد بن حنبل والحارس المحاسبي وهلما جرا يعني في كل... كل واحد كان له يعني من؟ ابتلي به على اي وجه كان وكل هؤلاء كبار يعني السوفيان وابو حنيفة ومالك ابن ابي زئب واحمد ابن صالح كل هؤلاء كبار وامة ولهم فقل وليس احدهم السنية والاخر وبتاجعا. كل هؤلاء يعني من الجبال الرواسي في العلم وفع هذا فليس معصومي فليس هذا يطوى ولا ينشر وهلما جرى إلى زمان الشيخ عز الدين ابن عبد السلام والشيخ تقي دين ابن الصلاح كان ابن عبد السلام أيضا يتكلم في ابن الصلاح وبالعكس فإنك إن اشتغلت بذلك خشيت عليك الهلاك فالقوم أئمة أعلان ولأقوالهم حامل ربما لم يفهم بعضها فليس لنا إلا الترضي عنه والسكوت عما عن جرى بينه كما يفعل ذلك فيما جرى بين الصحابة رضي الله عنه يعني لا تشمر وتنزل أنت في هذه المعركة ويعني تورط نفسك في يعني ورطات أنت لست أهلا لها. ثم تفجأ يوم القيامة أن هؤلاء سلموا مما وقع بينهم لكسوة الحسنات الماحية ولعظيم الفضل وأن مواقع من من أحدهم في الآخر فانه يعني شيء يسير في جانب فضله فينجو بذلك واذا بلغ الماء كلتين لم يحمل الخبث ثم تاتي انت لنفسك فتجد ان هذه الورطه التي تورطتها في رجل منهم ليس عندك ما يعني من الرصيد ما يحملها فتجد نفسك يعني نزل وهؤلاء صعدوا معا وكانوا كما قال الله تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سر المتقابلين وجدت نفسك أنت قد قتلك الغل ويعني سوء المثل ولا نفعك قول السوي في أبي حنيفة ولا قول أبي حنيفة في السوي وجد الرجل قد سبق وأنت قد تأخرت لقلة بضاعتك ولا حول ولا قوة إلا أي حسرة هذه التي يجنيها هؤلاء غدا قال رحم الله فائدة من يقضي بين العلماء يعني إن كان لابد أن يكون قضاء في النزاع فمن الذي يقوم بهذا سؤل يوم للعلمة أبو العباس عبد الله بن أحمد بن ابراهيم الأبياني عن فقيهين من أصحابه وتلاميذه وهما أبو القاسم بن زيد وسعيد بن ميمون فقيل له أيهما أفقه فقال إنما يفصل بين عالمين من هو أعلم منهما رحبا نوم تلاميذه فلو انه فصر الامر واسه هؤلاء من تلاميذ لكن كأنه اراد ان ينبه السائل ان هذا الكلام ليس له فائد قال يقضي بين العلماء انه اعلم منهما ولم يعد نفسه اعلم منهما انه شيخهما فكيف لو كان هذا السائل يعني من تلاميذهما او من طبق التلاميذ التلاميذ او ممن لا يصح بحال ان ينسب الى التلمزة لبعض صبيان هؤلاء كما فعل هؤلاء المشار إليهم هذه الطائفة وغيرها مما سلك مسلكهم انظر وقارن بين شأن أهل العلم وفضلهم وتواضعهم وأدبهم وبين شأن قوم يعني ليس لهم في هذا الباب إذا تلاق الفحول في لجب فكيف حال الغصيط في الوسط الفحول يعني الكبار رصد الفحل ذكر الحيوان الإبل ونحو ذلك وقد تطلق على الرجل الذي يعني اجتمعت له مجامع الهمه او الديانه او القوه او التميز في باب من الابواب واللجب يعني موضع النزال وما يسمع فيه من صهيل الخيل ونحو ذلك في المعركة، يعني كأن يقول إذا تلاقى الفحول في لجب، يعني إذا تلاقت الفرسان ويعني صهلت الخيل، فكيف حال الغصيص في الوسط؟ هم الغصيص يعني ما يغص به المكان ويملأ، يعني من الأوباش ومن ليس له يعني من ليس فحلا، فكيف يكون حاله في الوسط؟ يعني إذا كان النزال بين الفحول، فلا ينبغي الغير فاحلل من الفحول أن يتكلم في هذا البنك فإذا المقصود يعني بهذا الإشارة إلا أن الكلام إذا كان على الكبار فعلى الصغار أن يسكتوا إذا كنا نتكلم عن الكبار فليس نتكلم أن يتكلم فيستحي الصغير من أمثالنا أن يقف ويقول أما ابن الجوزي فإنه كذا ولو كان كذا وأما ابن حجر فهو كذا وأما النووي فهو كذا نقول ولو كان كذا فليس لامثالنا ان يتكلموا في هؤلاء فكيف اذا كان يعني لهؤلاء من الفضل ما قد يكون احدهم حط رحله في الجنه وانتهى امره عند الله سبحانه وتعالى ثم ياتي امثال هؤلاء يعني كناطح صخره يوما ليوهنها فلم يضرها واوهى قرنه فلم يضرها او قرنه المهم يعني لو تصورت رجلا ينحت في صخره بابره ماذا يفعل هكذا كل من يعني يتكلم في الكبار وفي كل عصر كبار ومن من يقترب من هذا الكبير يسقط ومن أكبر الكبراء واكابر الكبراء في عطمان الشيخ الألباني رحمه الله فلا يزال رجل نبيلا إن كان كذلك في العلم حتى يقترب من رجل كالألباني ويبدأ يشن عليه والألباني هو الألباني والرجل يسقط ويتهاوى وكم رأينا هذا في رموز كثيرة وهذا يقول ما إيش هذا الألباني وما الذي قاله وإنه يعني يقتل في التحسين يقتل ومن قال لك معصوم من ومن من كان لا يقتل في التحسين ولا في التضييف يعني أنت ما أتيت بشيء لكن النفسة والحسر فا هذا ال الدعي ويبقى يعني العالم كما هو الصخرة لا يضيرها يعني من ينحتها بإبرة ولا بقي يعني عشرات القرون بابرته في صخرة كبيرة فإنه يعني يتعب نفسه والصخرة هي الصخرة إذا تلاقى الفحول في لجب فكيف حال الغصيص في الوسط؟ هذه كيف حال يا أحمد؟ فكيف حاله؟ فكيف حاله؟ الغصيص في الوسط؟ هذا يصلح شاهدا في مسألة سؤال كيف حال؟ حتى تذكره للوالد السبب الخامس يعني من هذه الأسباب التي أدت إلى هذه الظاهرة التطاول على العلماء الاغترار بمسلك الإمام ابن حزم رحمه الله في شدته على الأئمة ربما عرف بعض أهل العلم يعني مزيد من الشدة في هذا الباب لكن ما داموا من أهل العلم فالله يغفر لهم ويعني لهم وجه في قولهم لأنهم أهل علم وفضل ويعني استبان علمهم وظهرت فضيلتهم ومع هذا إذا بالغوا في هذا الباب فإن هذا وإن لم يقبل منهم يعني إن لم يقبلهم منهم العلماء من أمثالهم والكباء فعلى الصغار من أمثالنا أن يسكتوا عن هذا وأن يعني يتأسوا بمثل هذا وأن لا يغتروا به قال فيحسب طالب العلم أن هذه الشدة من الغيرة المحمودة على الحق ومن نصرة الدين وينسى أنه لا أسوة في الشر فهذا أثر لبن مسعود راضي الله عنه لا أسوة في الشر إحذر انتبه لهذا المعنى لا أسوة في الشر إذا تأثيت فتأثى بأحسن ما تجد ما تتأثى برجل في كل شيء حتى في الشر وكفى فعل هذا فلان أنا رأيت فلان يسب فلان وانا أتأثى به وهذا قدمته لا يعني ما رأيت إلا هذه الزلة تتأثى به فيها لا أستاذ في الشر إنما يتأثى في الخير قال الإمام الحافظ الزهبي رحمه الله تعالى في ترجمة ابن حزم وصنف في ذلك قطبا كثيرة وناظر عليه وبسط لسانه وقلمه العلماء كانوا يقولون يعني سيف الحجاج ولسان ابن حزم فيقرون بينهما الحجاج سيفه معروف إذن ابن حزم أيضا كان لسانه محروفا في هذا البعض وبسط لسانه وقلمه ولم يتأدب مع الأئمة في الخطاب بل فجج العبارة وسب وجدع فكان جزاؤه من جنس فعله بحيث إنه أعرض عن تصانيفه جماعة من الأئمة وهجروها ونصروا منها وأحرقت في وقت واعتنى بها آخرون من العلماء وفتشوها انتقادا واستفادة وأخذن ومؤاخذن ورأوا فيها الدر الثمين ممزوجا في الرص بالخرز الثمين ممزوجا في الرص بالخرز الثمين يعني في كلامه ما هو در ثمين وقد مزج به في نفس النسق والصف خرز ثمين فتارة يطربون ومرة يعجبون ومن تفرده به يهزؤون طربا أن طربا يطربون اللي له يعني علم غزير وله مقامات في نصر السنه وفي يعني السلوك مسلك الاتباع وفي الانتصار لظاهر الحديث ونحو ذلك ما هو مطرب احيانا يعني يطرب يعني يطرب له الانسان ويفرح ويستشعر ان هذا هو الحق وله مجالات وصولات وجولات في هذا نافعه ولهذا الصحيح الاستفادة من علمه رحمه الله ولهذا نشر علمه وإن رغمة أنوف ومرة يعجبون لما يكون الكلام يعني زاد شوية في في التشنيع أو في كذا على وجه كان يمكن السكت عنه فيقول يعني مشي هذه يعني تعاد فيها بعض التعج ومن تفرده يهزؤون زقول بقى يبقى يبلمس لا يعني زادت بعض الشيء وفيها بعض المجازفة ونحو ذلك حتى أنه مرة سؤال عن التلمذي فقال وين محمد بن سوى هذا هذا مجهول لا يعرف وطبعا التلمذي ليس مجهولا فالذي قال هذا هو الذي يعجب قلت هذا من من مجازفتي كيف يقول ما نعرف محمد بن سوى فأنت لم تعرفه فكان ماذا والدنيا قد عرفته وهو صاحب يعني كتاب من الكتب الستة التي ملأت الدنيا وإذا كانت خمسة في زمانه فهو أحدها فمثل هذا من بعض الـ الـ الـ الـ يعني الـ الشدة أو نعم وفي الجملة فالكمال عزيز وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نعم وقال الإمام الشاطبي رحمه الله في الموافقات بعد أن بين أن من علامات العالم المتحقق أن يكون قد تلقى العلم عن الشيوخ ولازمهم وبهذا وقع التشنيع على ابن حزم الظاهري وانه لم يلازم الأخذ عن الشيوخ ولا تقدم بأدب ليس معنى هذا ابن حزم لم يكن له شيوخ كان له شيوخ وتربى على أيدي شيوخ لكن لم يكن كثير الشيوخ ولهذا قال لم يلازم الأخذ عن الشيوخ ليس معناه أنه لم يكن له شيخ مطلقا ولا تأدب بأدابهم، وبضد ذلك كان العلماء الراسخون كالأمة الأربعة وأشباهم، وهذا الكلام يعني ليس لأمسان أن يقفوا عندهم، فإن هذا أيضا فيه يعني وبن حزم معروف العلم ومعروف الديانة أيضا، وهذا ضابط مهم، وإن كان معروف يعني أن لسانه كان شديدا بعض الشيء، فنحن نتجنب ما ليس موطن أسوه. لكن نسكت على هذا ولا نبالغ حتى نقع في نفس الباب. وإنما قصد المصنف رحمه الله النصح في هذه المسألة بالدلالة على أن على أنك إذا رأيت يعني أحداً من أهل العلم قد يعني شدد النكير في المسائل ونحو ذلك فليس هذا هو المسلك حتى لا تقول الله هذه طريقة العلماء فإن هذه لم تكن طريقة مضطرضة. لأهل العلم وما وقع من نحو كلام ابن حزم إذا قرأت له في كتابه وذكر القول الذي يدين به ثم انضر يتصدى للمخالف ويذكر ضعف أدلته فيسوق بين سنايا الأدلة ما فيه يعني تشنيع على المخالف كأن يقول هؤلاء الذين لا يحسن أحدهم فهم كذا وكذا كيف يقول كذا وهؤلاء الذين يحتجون بهذا الحديث هل يعني وقع منهم عمى عن كذا وكذا فالكلام يكون أحيانا شديدا فلا تأخذ الله هكذا قال ابن حزم وأنا أقول فإن هذا ليس موطن أسوى فقد علم أن ابن حزم يعني قد بالغ في هذا الباب حتى انتقدوا عليه مسلكه وطريقته فالمصنف يقصد أنك تتجنب مثل هذا ولا تتربى عليه ولهذا ينصح أو لا ينصح العلماء بالبداءة في الفقه ابن الفقر لأسباب من أكبرها وأعظمها هذا السبب لأنك أول ما تقرأ إذا بدأت بقاءة ابن حز ورأيت تشنيعه على أهل العلم والطبع يسرق تربيت على هذا المثل وإذا اشتد عودك بعض الشيء وشربت عن الطوق بل قبل أن تشب عودت نفسك كلما رددت قولا أن ترده بنفس. الطريق. ولهذا قالوا إنما يبدأ بكلام أهل العلم الذين هم على الجادة في هذا الباب. وأنت ترى هذا يعني أعظم ما ترى في كثير من عامة علماء. ولو رأيت طريقة الشافعي رحمه الله في نقد المخالف وفي الرد عليه وفي التلطف مع المخالف، سبق إليك هذا الأدب. ولهذا تفقه على الطريق. الصحيح أولا لا بأس أن تقرأ مذهبا من المذاهب لا بقصد الاتباع والتقليد في كل شيء ولو خالف السنة وإنما بقصد يعني أن تعرف أصوله وتخرج الفروع على الأصول على نحو تدربت عليه أما في المسلك والعمل فأنت تقدم السنة لا بأس بدراسة مذهب على هذا الحال أو قرأت الفقه الحديث للمصنفين المعتبرين ونحو ذلك تنهل من هذا الأدب فإذا انتهيت من ذلك وصار عندك رسوخ لا بس أن تراجع بعد هذا بعض كتب نحذب فإن فيها علما جما وقد تربيت على الأدب بحيث تميز فما وجدته موافقا أخذته وقبيلته وما وجدته يعني فيه بعض المجازفة أو يعني التشدد أو نحو ذلك في لفظ أو في قول أو نحو ذلك عرفت كيف تتجنبه لكن ليس العكس صحيحا أن تبدأ بكتب من انتقد عليه شيء ثم ترجع إلى الكتب وهكذا في كل فن كذلك في كتاب أو في فن كالتفكير مثلا تبدأ بالكتب الثلاثية التي لا يعني اشكال في منهجها كتسير ابن كفي والسعدي وضوء البيان ونحو ذلك وطبعا الطبري وغير هؤلاء فإذا اشتد عودك أمكن أن تراجع بعض الكتب الجيدة التي فيها وفيها فيها مما تحتاج إليه من الإضافات والاستطرادات وفنون الاستنباطات وفيها أيضا ما يجب أن تحذره وقد تربيت قبل ذلك على التأصيل فإذا رأيت هذا حذرت منه لكن لو عكست وبدأت أول ما بدأت و ونطحت أول ما شطحت بمثل يعني كتابك الظلال ونحو ذلك فإنك تجد فيه يعني خيرا كثيرا فتأخذه وليس عندك التأصيل فقد تجد فيه يعني بعض ما لا يليق من المجازفات وبعض ما لا يليق من خلاف التأصيل ونحو ذلك فقد قد انبهرت أول ما قرأت والمنبهر لا يميز فتأخذ هذا وهذا دون فتقع في إشكاء أو غيره من الكتب التي انتقد عليها بعض الأشياء خصوصا في أصل المنهج وإنما ترتب تبدأ بما لا خلاف عليه بما يؤصل المنهج تأصيلا حسنا وبما يعطيك الأرضية والخلقية الجيدة التي تعرف بها كيف تسير ثم إذا استقام عودك أمكنك أن تنظر في كلام الآخرين مما فيه وفيه وقد انضبط عندك الميزان فتأخذ ما راق وتدع ما يعني ليس كذلك وعلى هذا جرى أهل العلم. طيب هذا سبب خامس وأتوقف عنده والحمد لله رب العالمين. كنا كلفنا بعض إخواننا في مسألة لقد هزلت حتى بدأ من هزالها كلها وقد سامها كل مفلسي أظن أربعة إخوة المفروض يوم. ما معنى جدع جدع يعني يقال جدع أنفه يعني قطعه كذلك طريقه في, الـ في, الـ في الاهانه عند العرب الأنف موطن الشموخ في الإنسان فمن يعني قطعت أنفه فقد أهين واذل هناك قطع حسي يفعلون هذا حتى بالإبل ونحوها وربما يفعلون هذا وبعضهم البعض وهذه من أشد ما يكون من النكاية لكن أغلب ما يطلق هذا على سبيل على سبيل التعبير المعنوي فإذا قالوا ابن حذن جدع يعني أهان ويعني وأغلظ ونحو ذلك. طيب خلنا لمئة إلا واحد من هؤلاء الأربعة على كل حال وكافئكم وأغناكم إذا الله خير نقل لنا من منظومة كاملة عن الكلمات التي تقال أو أرجوذة في الأفعال المبنية للمجهول بلغت 43 فعلا في 14 بيتا منها هذه اللغة خاتمة يقال هند نفست وطلقت على البناء اقتبست كنتجت وهزيلت وعقرت وحليبت وروهصت وسهرت وهكذا الى اخرى نظمة 43 فعلا لا تأتي الا على ابدان المجهول ومن هنا يظهر صحة ما ذكرناه انها هزلت وليست تهزلت كما اشتهر وفي حالة في نفس الباب. طيب وما الاخوة الاخرون الذين كلفوا وتكلفوا فلم يتكلفوا صحيح على كل حال حسبنا هذا والحمد لله وهي هزيات كما ذكرنا بعض إخواننا يريد أن ننبه على صد المحرم يعني صيامه وهذا أمر معروف وقد نبهنا وهذه ورقة المعروفة في حفظ القرآن الكريم حديث غير صحيح حديث ابن عباس وكل ما ورد في تخصيص أشياء معينة لحفظ القرآن الكريم دعاء معين وقراءة سور معينة ونحو ذلك فهذا كلهم لم يصح عن النبي فعط الله والأوسع من هذا أن الإنسان يدعو الله عز وجل ويصدق ويأخذ بالمؤونة التي على قدرها تكون المؤونة إن شاء الله طيب هذا الرجل آخر جاء من إخواننا الأربعة صحى بعد أن كان نائما يقول الأفعال التي لا تصلح إلا أن تكون مبنية للمجموعة من الأفعال أساسها السماع واللغة بنت السماع وهي تحدث, تحدث جبرا لاختيارا من المرء مثل اضطر واحتضر وتوفي وكذلك هرع فهم على أسارهم يهرعون والله يعني الأخ أخذ بعض كلامنا بالأمس وزاد عليه ولم يرجع إلى والذي زاده غير صحيح والذي يعني أخذه صحيح هرع احنا قلناها بالأمس فأنت جبتها وكذلك هرع الحاجات الثانية ليست اه اه ليست كلها صحيح. ولغة بنت السان كلام عام يعني. أفعال أساسها سمع طيب إيه الأفعال يعني موطن, موطن الأين موطن البحث موطن البحث هل يقال قد هزلت حتى بدأ من هزالها كلها وقد سمع كل مفلسي كما شاء أم يقال قد هزلت حتى بدأ من هزالها كلها هذا موطن البحث وأنت لم تعرض له أبدا. أين يعني هزلت يا أخانا؟ لقد هزلت حتى بدأ من هزالها كلها وقد سامها كل مفلس. الحمد لله والعظيم. والصلاة والسلام.